يُرسلوا عليكم شواذ من النار ونحاس فلا تصران فبأي آل ربك ما تكذبان فإذا شقّت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آل ربك ما تكذبان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 مدحمة فبأي ألم إربكوا ما تكذبان فيهما عينان للضّاقتان فبأي ألم إربكوا ما تكذبان